قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتركوا الإسلام طبعا جاءت العبارة حتى تترك الإسلام ولعل فيها قصورا في الطباعه حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه ولئن حصل هذا منك إذا العبارة حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك بعد بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معنا وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجارات أهل الباطل نسأل الله السلام الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزله ويتبعونها حق اتباعها هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا سارعوا إلى الإيمان به وطائف أخرى أصرت على كفرها فكان لها الفسرم أقول وهذه الآية الكريمة أشمل من هذا في هذه الآية الكريمة حث على قراءة القرآن وعلى العمل به فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب الذين مبتذب وآتيناهم الكتاب جملة صلة يتلونه حق تلاوته هذه الجمله حاليه اي حال يتلونه حق تلاوته اي يقراون فيحسنون القراءه ويتبعون القراءه بالتدبر والعمل اولئك يؤمنون بهذه الجمله التي خبر المبتلى الذين فاذا طريقه الايمان هي العلم والعمل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي الدينيه والدنيويه التي انعمت بها عليكم واذكروا اني فضلتكم على اهل زمانكم بالنبوة والملك واتقوا يوما لا تجزي نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها عزل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واجعلوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وقايا اتباع أَوَامِرِ الله واجتناب نواهيه فَإِنَّهَا لا تُغْنِي في ذَلِكَ الْيَوْمِ نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه وليس لها نصير ينصرها من دون الله واذ ابتلى, وإذ ابتلى إبراهيم ربه, ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يحدثنا القرآن أن الله تعالى اختبر إبراهيم بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك قال إبراهيم واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس قال الله مجيبا إياه لا ينال أهدي لك في الدين الظالمين من ذريتك أعقب هنا أولا لا ينال أحد الإمامة في الدين إلا بالابتلاء ثانيا من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغبطوه كما قال الإمام مالك ثالثا من كان ظالما لنفسه لا يصلح أن يكون إماما يرفع الظلم عن الناس فيا أيها الدعاة ويا أيها العلماء ويا أيها المسلمون فكل مسلم ينبغي أن يكون داعيا إلى الله أصلح أنفسكم وجدوا بالدعوة إلى الله وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنها وظيفة ابيكم إبراهيم عليه السلام وعليكم أن تحبوه وأن تصلوا عليه كما تصلون على نبيكم صلى الله عليه وسلم فأنتم ذريته وقد دعا لكم أن تكونوا أئمة, فكونوا أئمة بحق يرحمكم الله نعم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كما يبين القرآن أن الله جعل البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم كل ما رحلوا عنه رجعوا اليه وجعلناه امنا لهم لا يعتدى عليهم فيه وقلنا للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه مكانا للصلاه واوصينا إبراهيم وابنه اسماعيل بتطهير البيت من الاقذار والاوثان وتهيئته يبني الكعبه مكانا للصلاة وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت من الأغلال والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها اللهم احفظ ديار المسلمين واحفظ بيتك العتيق وارزق المسلمين أجمعين زيارة هذا البيت اللهم ارزقهم زيارته والعبادة عنده وأرجعهم إلى أهلهم سالمين آمنين غانمين اللهم واجعل لأهل مكة من البركة اضعاف ما لغيرهم من البركة واجعلهم مباركين يباركون الأرض جميعا بالعلم النافع والدعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم الله واليوم الآخر قال وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واذكر أيها النبي وهذا ليس خاصا بالنبي بل كل داعي عليها أن يقوم بهذا الواجب واذكر أيها النبي ويا كل مسلم حين قال إبراهيم وهو, وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا اللهم لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أهله من جميع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك منهم قال الله ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى علاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة من فوائد الآيات أن من قرأ الكتاب بحق من اليهود والنصارى يعرف ان ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى وأنه من عند الله وأقول إن واجبنا أن نبلغهم القرآن ومعاني القرآن وأن ندخل عليهم في بيوتهم عن طريق ما مكننا الله به من آلات وبجميع اللغات ونبسط دخول المعلومات ونأتي به دينا خالصا نقيا كما أنزله الله من السماء أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوا من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى بركة لعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله الله مكانا آمنا للناس وتفضل على أهله بأنواع الأرزق اللهم آمن المسلمين أجمعين في أوطانهم وارزقهم رزقا حسنا مباركا يا كريم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين